مدفن دسروقولا ن د ح س ي ن باغي تشادا وتلميذا جاغادا ازازني مادمدا مدفن دسروقولا نودا ح س ي ن باغي تشادا و ت ن م ي د جاجادا ازازني م ا م د ي ن د ا و ت ن م ي د جاجادا ازازني م ا م د ي ن د ا مقام ل ر ي ب ي لمدد ح ج ا س ك و ل ي و ت ا مقام و ل ر ي ب ي لمدد ح ج ا س ك و ل ي و ت ا 「こーっばんにらなましゃまでやっばきらおじゃだ」「わたるみだじゃがだなぜにままだに」「まだふんだす روق ولا のだ حاسين بغيتشا だ」「わたるみだじゃがだなぜにままだに」「わたるみだじゃがだな 出川さん دا ف ف ك ي أ ب و بكر س ي د س ي ق أ و هم عمر دي دا ي د حضرتي عثمان أ و دا ع ا ن ي ومقبير دا و ت ن م ي ذ ج ا ج ا د ا نزانينا م د ي ن ة دا مدفن دسرو بولانو دا ح ا س ي ن باغي ك دا و تشادا ن م ج ن أزانينا وتلميذ جاغادا نزانينا م د ي ن ة I'm done. حسين ب ح س ن صحابه د ج ا ن د ا حسين ب ح س ن ص ح ب ه د ج ا ن د ا سين ك ي م ي د ا اسد لامير حمزادا و ت م د ا ج ا غ ا ا اذان المدينه مدفن د س ر و ق ل ا ن د ا ح س ن ب غ ي ش د ا و ت م د ا ج ا غ ا ا اذان ا م د ي ن なだ、わたみだじゃなざりまだなだ、とたんじんわらともとたんじはにな و ا ت ل م ي ذ ج ا د ا د ا اذانما مدينه دخل مدفن دسروقولا نودا حاسين باغي تشدد والتلميذ ج ا د ا د ا اذانما مدينه دخل و ر د ر و م ي ت ش ي حاجان ك ا م ي ت و ا ف ل ب ي ت اللنا بهتراي ل ز م ك أ س م ع ل خ ثانك عبد ا و ت ن م ي ذ ج ا د ا ن زالينا م د ي ن ة مدفن دشروقولا ندا 「サラムダ・モンタズル・ナジラビワ・ヤフジャナ」 سازمزم ملتزم نجابي ويقو ج ن ا ن ماسي مديركا لتيره ونقفي ندا وتلميذ جاجادا لازامينا مديندا مدفن دسروقولا ندا حاسين باغي تشادا 「わたみだじゃがだなぜならまだいなだ」<音楽>「わたみだじゃがだなぜならまだいなだ」「まだファンデス・ロズ・オランド・ハセイナ・バーギッシャダ」「わたみだじゃがだなぜならまだいなだなぜならまだいなだ」 「わたみだじゃだんだんのせりな」